الاله الواحد امين لكنيسة الانضم قمت بالاسكر محييكم ونقدم لكم القدس الالهي بالقمت عبد المسيح مركز أن تجدده وترده إلى يا سيدنا وتهرنا من كل دمس ومن كل غش ومن كل ريام ومن كل شر ومن كل نميمات ومن تفكار الشر It's a قبلة طاهرة ولا بغير امتراح في الحب من موهبتك الغير الماء كسمائيا بنعمتك ومصر ابيك أبيك الصالح وفان روحك القدوس لأنك أنت الرازق وموتي جميع الخيرات وأنت الذي نرسل لك إلى فوق المجد والإكرام والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المحي المساولات الآن وكل آوان وإلى ظهر دهوركم قول يا مبدلوا بعضكم بعضاً بقبلة مقدسة يا رب الرحمن يا رب الرحمان يا رب الرحمان نعم يا رب الذي يسول المسيح اسم الله اسمنا ورحمنا تقدموا تقدموا على هذا الرسم كفوا برعدة وإلى الشرق الكائن قبل الظهور والمالك الى الابد الساكن في الاعالي والناظر الى المتواضع الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيه رب ربنا وإلانا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي فلقى الكلاب ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسه مجيد المسجود له من جميل القوات المقدمة عليها من أجل أرجم سلبح البحر. إذا أنت الإله لم تدمر احتطافا أن تكون مساويا لله لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العام ضربت طبيعتي فيه أكبرتنا موسىك عني أريتني القيام من خطتي أعطيت إسراطاً لمن قبض عليهم في الجامعة لعمة النبوش أصلت الخطية بالجسام أريتني قوة سلطان وهبت النظر للعميان أقمت الموتى من القبول أقمت الصبيعة بالكلمة عبرت لي تجدير تعطفك احتملت ظلم لا شراح. بدلت زهرة نبحي مثل خروف حتى إلى الصليب أظلت عزمتنا متابي فتلت خطيئتي بقبري أصعدت بكورتي إلى السماء أظهر لي إعلام مجيئك هذا الذي فيك ستظهر وتدين المسكونك بالعزل وتجازي كل واحد فواحيث تنحو عمالي الساليل ف نحو السماء الله ابيك كل احد أن أكل أفسك أصلاً وماذا من صمرة الكلمة والماء وشكرتا Yeah. الآتي من السماوات المخوف المملوء ميزان نقرب لك أخرى بلك من الذي لك جسداً مقدساً لا قصافك مارة لانفسنا وعتاب ما لكي نكون جثا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وليرا مع كفة في, في كل ذنار توق من ذلبا كل رب سدنا كنيسة لكن واحدة الوحيد المقدس الجامع الرسولية الله من أجل سلام من واحد الواحدة المقدسة الجامع الرسولية كنيسة الله إلى من وكل الأشاط فالأرسل قسيين الذين فيها أسكر يا ربابنا التوباو المكرم رئيس الكامل ربابنا الباشي نودا الثالث وآخيه الروح مالأغناطي وسيعقوب الثالث الانساكي وكذلك شريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسك في المكرم ليرت العنطاكي وكذلك شريك في الخدمة الرسولية باستقامتين أنا عندما لا كل الذين في البتوليه وتهارس كل شعبك المؤمن قصد يا رب ان ترحمنا كل and مصدرها كنعمة تخرح وجه الأرض يرواحصها والفق أثمرها أعب أهل الزر والحصاد دبر حياتنا كمالي بارك في السنة بصلاحك من أجل سطرق شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والديث من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس فإن عين الكل تترجات لأنك أنت الذي تعطيهم تعامل في حين حسن اسمع معنا حتى الصراحة يا معطي أنت لكل ذي جسد املا قلوبنا صرحا ونعيما حتى ان يكون الكفاف في كل شيء كل حين نزادا في كل عمل صالح. رَبَّنَا رَبَّنَا رَبَّنَا رَبَّنَا رَبَّنَا رَبَّنَا رَبَّنَا رَبَّنَا رَبَّنَا رَبَّنَا والذين قدمت عنهم والذين قدمت لواسطة عفل جميعا للآجار ساما قدسة كريمة قد حيانا والذين Let's <laughs> relive, De paz, Senhor Jesus, tu és o verdadeiro. Me ensinas de os coros, me ensina Deus a por a Dios estar o هؤم والذين لم نذكرهم، الذين في ذكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسعلات موات ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس نزيق دا علينا القارئون ما يقول اسماء باين القديسين الذين رقدوا الرب ربو يحيي نفوسهم اجمعين سي فردوس النعيم واغفر لنا 24 Yeah. I'm in No, mm -hmm. وتشديف وقبلت الهوان والسب والرطم والتهدي ظلمك الشعب العميد ولم يعرفوا أنك أنت مخلص العالم أخرجوا القضية أنك مستحق الموت وصرخوا في وجهك أن تصرب عن شعبك الشعب القاسي حملت خشبت الصليب من أجلي من أجلي أنا الحامل قضية الماوس بإراداته الأسمة على رأسك نفض البساط في وجهك من أجلي وضعوا إكليل شوك على رأسك وصفبة في يمينك البسوك شوبا من برثيب وقالوا يستهدئون بك وأمسى بإطباعك حملت هذا كله من أجي رفعك على الأرض أم ترافعك فترجعك بقوتك وفي وقت عصفك شكوك خلا أنت شاقي جميع الخريطة من نعمتي أوقفوك في الحكم كحكير لطموك على خدك من اجلي جلدوك على ظرك بالسياح ودفنت في القبر كالأموات لكي تجفن آساني حرسوا قبرك وخافوا لأنك بالحقيقة مخوف جدا على كل آلهات اغسل شوكك الجحيم عني واعطيتني جسدك ودمك لاحيا بهما واسمعتني صوتك قائلا من ياكل جسدي ويشرب دمي يسقط في وانا فيه لان جسدي ماجن حق ودمي مشرب حق من يأكل لي احيادي علمتني حفظ وصاياك ودرت انا موسى دام وصحتا خلفي قائلا تعال واقترب مني لكي تتبرر من خطايا. ها قد اتيت يا سيدي طارعا بابا تعطفك اقبل من يدي الذبيحه فديه مع الخطاياي وجالات شعبك لكي بقلب طاهر نجرب داله بخوف ان نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول اذان الذي في السماوات لأجينا ملكوتك لتأخذ المنشياتك سماد السماء كثارك على الارض ومزن نبيل الحج اعطينا اليوم واقفل لنا من روبنا نحن أيضا لنؤمن ولا تفرنا في جبن لا يجينا للسربي في المسيحة رابنا لأنها كان من Yeah. <laughs> جون وادم ممكن دم اشرف <ترفوه> الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيط الذي لابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح ماذا هو من سيدتنا كلنا ملكتنا والدة نيلان عذراء القديس الطائرة مريم وجعل واحدا مع لهوتي بغير افتلاف ولا امتزاج ولا تهيل واعترف على اعتراف الحسن امامها بلاطس البنت واجمع عنا على خشبه الصليب المقدسه باراده وحز عنا كلنا بالحقيقه أؤمن ان لاهوتا لم يفارقنا سوته لحظه واحده ولا ترفه عين يعطى عنا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية من يتناول منه من أؤمن هذا بالحقيقه بالحقيقة آمين آمين آمين ثلاثي الذين قالوا لنا من أجلهم انصرونا في بيت الله سلام وضعب ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم رتيلوا بنشيد قائمين الليل يا من عدن السماء وللسحق من هذه أسرار المقدسة السماء الزكية ربّي.